إن رَبكُم الله الذي خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرضَ فِي سِتَّةِ أَامِنثَُّ استْتَوعَ العْش يُدَبّر الأمر يُدَبِّرُ الأمرْرَ مَا مِن شَفئٍ إلَّا مِنْ بعدِ إِذنِه ذَكُم اللله ررببّكُمْ فَعبُدُ فَل تَذكررون.